يه نور ذو ويو ويو believe. Yeah, ويو ويو ويو بلي يه يه عدينا عمارنا بكم لم وقارنا الزهر مختارنا كشّارع كيدارنا ما نقول وكارنا وهكا ربي شحب غضينا باللي جير ضينا باللي كتب بندم شنو يحسب بق Many missed me, مستني go, let لا I'm sick, I don't want to rest, academic. When God appears, the beloved world will be jealous of you. Can you show me love? We're tired, اللي sick, we're tired, we're tired. We're blind, we're blind. We're blind, we're blind. We're blind, we're blind. We're blind, we're blind. We're عجو بسو ترولة بأس بيض للرأس وما عزيت لم اللي يزيبين قلوب الناس رجال وهو بأس فيدلوا كل الليнуть علصينا و أحمر Andy ما قدير بحاله في دريكي و أمالي عليFI كان على الخير يمصوفي عجو بسو ترولة بأس بيض للرأس وهو بأس فيدلوا كل قلوب الناس رجال وهو بأس فيدلوا كل احمار الكذب اللي تدوب ما تريد تبحى عليها تجي وما لي عليه كل خير يا مصفي حلونا حلونا حلونا خلوا لي العز بالماضي رميت ورا حلونا خلونا حلونا حلونا خلوني, خلوني برفع الوالده ورب ما ما عاد الجهد ولا عندي منقوله ما عاد النجم نعود بالغوله كل واحد مسؤول اللي يقرأ كلي يهمل كل يوخر اللي وصل كلي هزة لذا رو حمله عمره مسئل عليل به عالغلاط وين كنا وين رساد على الدنيا تعطيه كين للعفار تعطيه كين للعفار خلوني كني به يكن يدوني مكبرتيش كامل الخيب لسوني منحب أقلق الحب أضعف من الخوف منحب نصدقت منحبش نسمع ونشوف تعبنا رحمة رب يطلبنا وشكون حبنا كان فينا يسبنا كانوا ترخوا جبنا ما قعدنا نستنيو نسى مريضة كل يمشي وكل يجيو نسى مريضة كل يمشي وكل يجيو عيشو بس وطراولة باس بيض الرأس وما نسيت لمانه كذبين قلوب الناس رجعلوا ما كل لعاله عصينا واحمر الكذوي اللي تلوه ما دريت بحاله تجي ومالي عليهو كان على الخير مصافي عايشوا بزوتراول على بال دي هذا الراس وما زيت له معاه قلوب الناس رجعوا مع بعضنا وحلنا العاله قاصينا وحمار الكذوب اللي بعد ريد بحاله تجي ومالي عليهو كان على الخير مصافي You never felt the love